محر المودة لفات وشعب السمح لاليه يسحر فؤاد المحي ويداع الاماله ومن شفنا ضياس طاع ايه والله من شفنا ضياس طاع ملكان يدلاله Sallin al Mustafa, al mab'uut woyal. Iy wal-la sallin al Mustafa, al mab'uut woyal. Aya yuba, ya yuba, aya yuba, aya yuba, aya yuba, Ya Rahman Ya Rahman Nizra aradna bnaday Ya Hlal waru hiya Ya Ya Ya Ya Namaad wakti sahar Ya mahala tariha لوك للسحر يا ما احلى طاريها التلبيه والدعاء نسرج لياليها التلبيه والدعاء نسرج لياليها والتوبه والمغفرة يا يا ناليها والتوبه والمغفره معاليها معاليها معاليه او يا مال او يا مال يا رب يا رب يا رحمان يا رحمان شحر المودة لفايل والله شحر المودة لفايل والناس فرحانة ايه ايه ايه وكل من يحني الأهل ويحني جيرانا جيرانا وكل من يحني الأهل الجيران ياراج كل العمر يا يا كل العمر بالرحمة مزدانة وكل ليلة ليلة قدور مزدانة مزدانة يا مال ايه والله يا مال يا رب يا رحمن يا رحمن للشاعر الأستاذ يوسف المعاميري